وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلا ربي نتأتين نكن عالي الغيب لا يعجز عنهم إثقال ذرة عالي الغيب لا يعجز عنهم إثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا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 يكن ربك والحق هو, هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل تجلسون على رجل ينذرك اذا مذقت كل ممزق إن انكم في قلق جديد